أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم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 ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْنَا هَذَا بَلَدًا آمِنًا رَبِّ جَعَلْنَا بَلَدًا آمِنَوَرْزُقَ أَهْلُهُ مِنَ السَّمْرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمن منهم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا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 Qul, be the name of Ibrahim, is a great one, and he is not one of the shriks. Say, we believe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 ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل مَنْ على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هَمٍّ همنا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 ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا مسحورا الا فككت عنه سحره ولا مسحورا الا فككت عنه سحره ولا مسحورا الا فككت عنه سحره ولا ميتا الا رحمته ولا ولدا الا اصلحته ولا عدوا الا خذلته ولا جبارا إلا قصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك وكرمك يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك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 اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم لا تجعلنا ممن يقرأ القرآن ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن الكريم اللهم اجعله شفيعا لنا بين يديك اللهم لا تجعلنا ممن يهجرون كتابك اللهم لا تجعلنا ممن يهجرون كتابك واجعله لنا شفيعا بين يديك يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وعين الرضا اللهم من كان منهم مريضا فاكتب له الشفاء ومن كان منهم مديونا فاقض عنه ومن كان منهم مهموما أو مكروبا فنفس عنه اللهم انا نسألك ان تمد لنا في أعمارهم وأن تمتعهم بصحتهم وعافيتهم وأن تجزيهم خير ما جزيت والد عن ولده يا رب العالمين ومن كان منهم ميتا نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاى نسألك اللهم لهم في هذه الساعة نورا في قبورهم نسألك اللهم لهم فسحة في قبورهم ونورا يضاء لهم اللهم يا اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم اللهم إنا حرمناهم في الدنيا فلا تحرمناهم في جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم ولا تجعلنا من أهل العقوق فنكون من الخاسرين وأصلح لهم لنا أبناءنا وبناتنا وأنبتهم لنا نباتا حسنا وأحفظهم من كل سوء وفتن يا رب العالمين اللهم اغفر لمن حضر في هذا المكان من الر رجال والنساء اللهم اقض حاجاتهم وأصلح أحوالهم وتول أمورهم وسد عنهم ديونهم وفرج همومهم واشف مريضهم وعاف مبتلاهم اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم ما في ضمائرنا نسأل اللهم أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا غفار اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأفرح قلوب المسلمين بنصر للإسلام والمسلمين